بت تمشي ف سكة تانيةلي تهتف سكتك جربت تعمل حاجة تانية يالي عشت الدنيت جرب تمشي في تانية يللي توت في سكتك جرب تعمل حاجة تانية يللي عشت الدنياك والامتى تتحير وتتحير بين الفرح والديق حاولت تغير ويتغير بيدك شيء ترفع ايدك لسه ما تبكي تقول الله كم قلبي من رحمته بعد ما تحيا مرتانيه يا اللي تعت في سكته يا الله تدم عشت بس انت فاوت مرتانيه انك تغير سكته جربت تمشي في سكته لازم شوية الأخرتاك و ارسم طريعك من جديد و عشطان لي شدتاك و القمت تتكبر تضيع و يتوف في ألف طريق لازم تفكر ووقت الحق تبا جريء تعرف طريق جنتك تمشي بنور الله تسكت له من فرحتك هو العزيز فعلاء بس انت حاول مرة تانية اللي دورتك سكتت جلعت دم شيب سكتانيه يا عشت الدنياك بس انت یالا دور تو سکتت جربت دم شب سکه تانیا یالا عشت دانیتک